بسم الله الرحمن الرحيم احضر للانتاج الاعلامي والتوزيع اكنوا بي اجنحت الشوق لباسا كاملا غير لتم ما ان مشكوا لا جنات وجنات علي زخرفت ومزينات من على التقوى دوما تبتلوا بها كل ما تهو النفوس وتشمي وقرة عيني اللي سمي شكرا تحامل الغلام على نفسه وقال يا عمي صدقة الرؤيا والله صدقة الرؤيا ورب الكعبة والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها المشاركون إلى الجنة مع قبيلة الشيخ محمد ابن عبد الرحمن العالم ترمار النبي صلى الله عليه وسلم ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها التفت إليها ثم قال ما قلت قالت وما قد سمعت قال ويحك يا أم حارثة ويحك يا أم حارثة أهبلت أو جنة واحدة إنها جنان وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والغرض عدة للمتقين المشتاقون إلى الجنة أخبار وأسرار أسرار وأخبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا وكمل لهم جل جلاله البشرى بكونهم خالدين فيها أبدا الحمد لله فاطل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومندرين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 ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلُك خلقه عبثًا ولم يتركهم سُدًا وإنما خلقهم لأمرٍ عظيم وهيَّأهم لخطبٍ جسيم عُرِضَ على السماوات والأرض والجبال فأبَيْنَ وأشفَقْنَ منه إشفاقًا ووجَلًا وحملَه الإنسان إنه كان ظلوماً جهولًا والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه و كل نفس من أفاسه إذا خرج لم يرجع إليه وإنما يتبين سفه المفرطة يوم الحسرة والندمة إذا حشر المتتكونون إلى الرحمن وفدا وسيقى المجرمونون إلى جه مورده فأولون في روضات الجنتة تنعمون وعلى أسرتهها يجلسون وعلى بطائنها يتكون والآخرون في أوضية جهما يصلون جزاء بما كانوا يعملون ومن هنا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 شوقاً إلى لقاء الله جل جلاله فهو سبحانه أعظم من سجدت الوجوه لعظمته وبكت العيون حياءً من مراقبته وتقطعت الأكباد شوقاً إلى لقائه ورؤيته المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار فإليكم شيئاً من أخبارهم وطرفاً من أسرارهم أول هذه الأخبار ما أورده الإمام بن الجوزي في كتابه صفة الصفوة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 لصد الكفار عنها قال فلما نزلت في الرقة وهي مدينة في العراق على نهر الفرات اشتريت منها جملا أحمل عليه سلاحي ووعظت الناس في مساجدها وحذثتهم على الجهاد في سبيل الله والإنفاقي لنصرة الإسلام الذي جعلهم الله تعالى قائمين عليه قال فلما تكلمت في بعض مساجدها ودعوت الناس للخروج إلى القتال في سبيل الله ثم جن علي الليل اكتريت منزلا أبيت فيه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 إنك قد دعوتنا اليوم إلى الجهاد وأنا امرأة لا أستطيع الجهاد ولا قدرة علي على ذلك ولم أجد مالا أزوِّذك به لتذهب به إلى المجاهدين فقطعت أحسن ما فيا فهما ضفيرتاي ثم صنعت منهما شكالا يعني حبلا يربط بهم الفرس وأمتذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله تعالى إذا رأى شعري قيد فرسك في سبيله أن يغفر الله تعالى لي وأن يدخلني إلى الجنة قال أبو قدامة فعجبت والله من حرصها وبذلها لكل ذلك في سبيل الله وشدة شوقها إلى المغفرة والجنة مع أنها صنعت أمرًا غير مشروع في الدين أن تقص شعرها بهذه الطريقة لكن شوقها إلى الجنة غلبها على ذلك قال فجعلت هذه الخرقة في بعض متاعي ثم لما أصبحنا وصلينا الفجر خرجت أنا وأصحابي من الرقة فلما بلغنا خصن مسلمة ابن عبد الملك فإذا بفارس يصيح وراءنا وينادي يقول يا أبا قدامة يا أبا قدامة قف علي يرحمك الله قال فقلت لأصحابي تقدموا أنتم عني وأنا أرجع أنظر في خبر هذا الفارس فلما رجعت إليه بدأني بالكلام وقال الحمد لله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 فقلت اي وديعة قال امي هي صاحبة الشكال قلت اي شكال قال سبحان الله ما اسرع ما نسيت اما تذكر المرأة التي اتت اليك البارحة ثم اعطتك الكيس والشكال الحبل الذي تربط به فرسك قال ابو قدامة فقلت بلا ما خبرها قال تلك والله امي امرتني ان اخرج الى الجهاد واقسمت علي ان لا ارجع اليها وقالت لي يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الأدبار وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع فيي ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت بصرها إلى السماء وقالت إلهي وسيدي ومولاي هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي سلمته إليك فقربه من أبيه وأخواله ثم قال أبو قدامه فعجبت والله من هذا الغلام ثم عاجلني الغلام بقوله فسألتك بالله يا عمي يا أبا قدامة ألا تحرمني الغزو في سبيل الله معك انا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد فإني حافظ لكتاب الله عارف بالفروسية والرمي فلا تحقرني لصغر سني قال أبا قدامة فلما سمعت ذلك منه لم أستطع والله أن أرده فأخذناه معنا فوالله ما رأينا أنشط منه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 أنِي قد دخلت إلى الجنة فإذا هي في حُسنها وبهائها وجمالها كما أخبر الله عز وجل في كتابه فبينما أنا أمشي فيها وأنا في عجبٍ شديدٍ من حُسنها وجمالها إذ رأيتُ قصرًا يتلألأُ أنوارًا لبنةٌ من ذهب ولبنةٌ من فضة وإذا شُروفاته من الدر والياقوت والجوهر وأبوابه من ذهب وإذا سُتورٌ مرخيةٌ على شُروفاته فإذا بجووار يرفنا السطور جهوه هنا كل الأقمار قال فما رأيت بسن هنا أخذ أنظر إلي هنا تجب من فسل الن ووجاله قال فإذا بجارية كاحسنيما أن ترائن من الجواار حدث صاحبةها التي عن ييمينها وتشير إلي وتقول هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية. هذا زوج المرضية يقول وأنا لا أدري من هي المرضية فسألتها قلت لها أنت المرضية فقالت أنا خادمة من خدم المرضية تريد المرضية أدخل إلى القصر تقدم يرحمك الله قال فتقدمت فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأخضر قوائمه من الفضة البيضاء عليه جارية وجهها كأنه الشمس لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب عني ولذهب والله عقلي من حسنها وجمالها ومن بهاء السرير وجمال الغرفة قال فلما رأتني الجارية بدأتني بالكلام والحديث وقالت مرحبا بولي الله وحبيبه أنا لك وأنت لي قال فلما رأيتها وسمعت كلامها اقتربت منها فلما كدت أن أضع يدي عليها قالت لي يا خليلي يا حبيبي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 وبتنا عندهم قمنا وصلينا الفجر ثم حضر عدونا فقام قائدنا وصف الجيوش بين يديه ثم تلا علينا صدرا من سورة الأنفال وذكرنا بأجر الجهاد في سبيل الله وبثواب الشهادة في سبيل الله فما زال يحثنا على الجهاد والقتال قال فبينما أنا أتأمل في الناس حولي فإذا كل واحد منهم يجمع حوله إخوانه وأقلباهه أما الغلام فلا أب يدعوه إليه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 إلا هربا من النار وطلبا للجنان قال فقال لي إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آملوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا للقتال او متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم هل تريدني أن أوليهم الأدبار فيكون مأوايا جهنم قال أبو قدامة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 وتطايرت الأيدي والأرجل واشتد علينا القتال حتى اشتغل كل منا بنفسه وقال كل خليل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 أمشي بين القتلى والجرحى وأتلفت بينهم أنظر فبينما أنا على ذلك إذ سمعت صوتا يصيح من ورائي ويقول أيها الناس ابعثوا إلي عمي أبا قدامة, قدامة فالتفت إلى مصدر الصوت فإذا الجسد جسد الغلام وإذا الرماح قد تسابقت إليه والخيل قد وطئت عليه فمزقت اللحمن وأدمت اللسان وفرقت الأعضاء وكسرت العظام وإذا هو يتيم ملقى في الصحراء فأقبلت والله إليه وانطرحت بين يديه ثم صرخت بأعلى صوتي قلت ها أنا أبو قدامة ها أنا أبو قدامة فقال الحمد لله الذي أحياني إلى أن أوصي إليك فاسمع مني وصيتي قال أبو قدامة فبكيت والله على محاسنه وجماله وبكيت والله رحمة بأمه المقيمة في الرقة التي فجعت عام أول بأبيه وأخواره وتفجع هذا العام به قال فأخذت طرف ثوبي أمسح الدم عن محاسنه وجماره فلما شعر بذلك رفع بصره إلي وقال يا عم تمسح الدم بثوبك امسح الدم بثوبي لا بثوبك يا عم قال أبو قدامه فبكيت والله ولم أحر جوابا ثم قال بصوت ضعير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 أعظم من أن أرجع إلى الرقة ثم أبلغ رسالته إلى أمه قال فرجعت إلى الرقة وأنا لا أدري ما اسم أمه ولا أين مسكنهم ومأواهم فبينما أنا أمشي في طرقات الرقة اذ وقفت إلى منزل قد وقفت عند بابه فتاة صغيرة عمرها تسع سنوات تنظر في الغادين والرائحين ما يمر بها أحد ترى عليه أثر السفر إلا سألته وقالت يا عمي من أين أقبلت فيقول لها أقبلت من الجهات فتقول له معكم أخي فيقول ما أدري من أخوك ثم يمضي عنها قال فمر بها آخر فقالت له يا أخي من أين أقبلت فقال لها أقبلت من الجهات قالت معكم أخي قال ما أدري من أخوك ثم مضى قال فمر بها ثالث فنظرت إليه فإذا عليه أثر السفر فقالت يا عم من أين أقبلت قال لها أقبلت من القتال قالت معكم أخي قال ما أدري والله من أخوك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 قلت قولي لها تخرج إلي قال فلما خرجت إلي العجوز فإذا هي متلفعة بجلبابها فلما سمعت صوتها وسمعت صوتي قالت لي يا أبا قدامة أقبلت معزيا أم مبشراً قال فقلت لها رحمك الله بيني لي ما معنى العزاء وما معنى البشارة فقالت إن كنت قد أقبلت تخبرني بأن ولدي قد قتل في سبيل الله مقبلاً غير مدبر فأنت والله مبشر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 رحم الله فتاة هذَّب الدين شبابه ومضى يُسجي إلى العلياء في عزم ركابه مخبتًا لله صيَّر الزاد كتابه واردًا ممنهل الهادي ومن نبع الصحابة إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغابه جاذبته النفس للشر فلم يُبدي استجابه متقٍ لله تعلو من يلاقيه المهابة رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابه بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبة ثابت الخطوي فلم تطفي الأعاصير شهابة جربته صولة الدهر فعلفت ذان جابة إن يقم يوما فطيبا يسمع الصم خطابة او يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابه مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابه المُشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى اخبار وأسرار ارتفع قدرها عندهم حتى لم يرضوا لها مثلاً ولا ثمناً إلا أرواحهم التي بين جنوبهم ولماذا لا يبذلون للجنة ذلك وأكثر وهي الدار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأقل أهلها نعيماً وأدناهم ملكاً فكان له في ذلك نبأٌ عجيب في صحيح مسلم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 وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض يقول له يا عبدي ادخل إلى الجنة فإذا دخلها خيل إليه أنها ملآ خيل إليه وظن أن الجنة امتلئة بهؤلاء الأقوام الذين سبقوه إليها وأن القصور قد نزلت وأن الحور العين قد تزوجت فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم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 فيقول الله تعالى له ذلك لك ومثله, ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله خمسة أضعافه فيقول في الخامسة رضيت ربي رضيت ربي فيقول الله تعالى له هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك وندت عينك ثم يقول الله تعالى له تمنى يا عبدي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 هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفآني دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن أمشاطهم ذهب ورشعهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص عقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية ياتي والطين مسك خالص او زعفران جاء بذ اثران مقبولان حصبائها در و ياقوت كذاك لآل نثرت كنثر جماني وترابها من زعفران او من المسك الذي مسل من غزلاني انهارها في غير اخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا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 رجل مسلم من بني النجار يحرص عند البئر خوفا من أن يأتي أحد من الكفار فيؤذي المسلمين أو يضع شيئا يضرهم في البئر فلما رأى حارثته مقبلا إلى البئر ظنه واحدا من الكفار فقال أعوذ بالله هذا الكافر يريد أن يفسد علينا البئر فأخذ سهما ثم وضعه في كبد القوس ثم أطلقه بقوة على حارثه فوقع في نحره فلما وقع في نحره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 فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعفى عنه ثم لما رجعوا إلى المدينة أقبلت جموع المسلمين إلى المدينة كان النساء والأطفال والعجاز العجاز ينتظرون عند مدخل المدينة في حر هذه الشمس وحر هذه الرمضاء النساء تنتظر أزواجها والأطفال ينتظرون آباءهم والعجائز تنتظر أولادها وكان من بين هؤلاء الجموع التي تنتظر أحبابها وأهليها عجوز ثكلا كبدها حرا تنتظر مقدم ولدها فلما دخل المسلمون المدينة بدأ الأطفال يتسابقون إلى آبائهم والنساء تسرع إلى أزواجها والعجائز تسرع إلى أولادها وأم حارثة تنتظر اقبال ولدها أقبلت الجموع تتتابعا جاء الاول ثم الثاني ثم الثالث والعاشر والمئه والمئتان ولم يحضر حارثه ابن سراقه وام حارثه تنظر وتنتظر تحت حر هذه الشمس تترقب اقبال فلدت كبدها وثمرت فؤادها كانت تعد في غيابه الايام اد بل تعد والله الساعات وتتلمس عنه الاخبار تصبح وتمسي وذكره على لسانها تسائل عنه كل غاد ورائحي وتومي إلى أصحابه وتسلم فلله كم من عبرة مهراقة واخرى على آثارها لا تقدم وقد شرقت عين العجوز بدمعها فتنظر من بين الجموع وتكتم وكانت إذا ما شدها الشوق والجوا وكادت عرى الصبر الجميل تفصم تذكر نفسا بالتلاقي وقربه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 فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قلت ما يا أم حارثة قالت هو ما قد سمعت يا رسول الله إن كان في الجنة صبرت وإن كانت الأخرى فليرين الله تعالى ما أصنع فنظر الرحيم الشفيق إليها فإذا هي عجوز قد هدها الهرم والكبر وأضناها التعب وقل الصبر قد طال شوقها إلى ولدها تتمنى لو أنه بين يديها تضمه ضمه وتشمه شمه قبل أن يأتيها موتها ولو كلفها ذلك حياتها اضطربت القدمان وانعقد اللسان وجرت بالدموع العينان كبر سنها ورق عظمها واحدودب ظهرها ويبس جلدها واحتبس صوتها في حلقها وقد رفعت بصرها تنظر ماذا يجيبها الذي لا ينطق عن الهوى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلها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 تحت أشجارها الوافرة مع قوم وجوههم ناظرة وعيونهم إلى ربهم ناظرة فهي راضية ولماذا لا يكون جزاؤهم كذلك وهم طالما يبست بالصيام حناجرهم وغرقت بالدموع محاجرهم طالما غضوا أبصارهم عن الحرام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 لأبي الدحداح في الجنة كم من عذك الرداح مليء بالتمر لأبي الدحداح في الجنة يقول أنس راوي الحديث ما قالها مرة ولا مرتين ولا ثلاث ما زال صلى الله عليه وسلم يكررها كم من عذك الرداح لأبي الدحداح في الجنة حتى خرج أبو الدحداح أبو الدحداح بعدما تم البيع ذهب إلى بستانه ليخرج بعض أغراضه منه من باع شيئاً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 تعجبت ما دخل ابو الدحداح اليوم هذا بستانه العادة انه يدخل مباشر قالت لبيك يا ابو الدحداح قال اخرجي من البستان قالت اخرج من البستان قال نعم لقد بعته قالت بعته بعت البستان يا ابو الدحداح بعته لمن قال بعته لربي بنخلة في الجنة قالت الله اكبر ربح البيع يا أبا ربح البيع يا أبا الدحداه لا تدخل ما يحتاج تدخل, ما تدخل ثم أخذت أطفالها تقرجهم لما وصلوا إلى باب البستان أوقفتهم ثم فتشت جيوبهم فمن كان معه شيء من الثمر أخرجته ثم وضعته في البستان قالت هذا ليس لنا هذا لله رب العالمين أحد أطفالها الصغار جائع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 واشتغلوا بالقربات عطشوا في دنياهم وجاعوا ذلوا لربهم وأطاعوا طارقوا في طلب رضاه كل شيء وباعوا فعل ذلك أبو الدحداح حتى يكون هو وزوجته مع أولادهما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 البر الرؤوف الرحيم ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووطاهم ردهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصطفه وزوجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم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 إنه هو البر الرحيم المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى اخبار وأسرار لم يكتفوا بقيام الليل وصيام النهار والعفة عن النظر إلى المحرمات والاشتغال بالطاعات بل نظروا إلى أعز ما يملكون إلى أنفسهم التي بها قوام حياتهم ثم قدموها في سبيل أن يرضى عنهم العزيز الحكيم كل ذلك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 واستفوا للموت كأنما هم في صلاة تركوا في المدينة أولادهم وهجروا بيوتهم وأموالهم شعثا رؤوسهم غبرا أقدامهم ضعيفة عدتهم وعتادهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقف بين أصحابه بحيث يرونه جميعا ثم صاحبهم وقال قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا خليلا ير مدبر الا الله الجنه فلما سمع الصحابه كلمة الجنه رنت في اذانهم فقام عمير بن الحمام فقال يا رسول الله الجنه قال نعم قال ما بيني وبين الجنه الا ان يقتلني هؤلاء قال نعم قال الله اكبر ثم أخرج تمرات من جيبه هي غداؤه وفطوره وعشاه ما يملك غيرها يمنع بها جوفه أخرج سبع تمرات ثم أكل الأولى يتقوى بها على القتال ثم مضغها بسرعة وعلق النوات من فيه ثم أكل الثانية والثالثة ثم نضر فإذا بأربع تمرات في يده فنظر إليها ثم قال إنها لحياة طويله ان عشت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 عربا أترابا لأصحاب اليمين المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار كلما زاد ربهم في بلائهم وامتحانهم ازدادوا صبرا واحتسابا فهو سبحانه أكبر المنعمين لا يقبل أن يعامله عباده بالمجان بل يعظم لهم الأجور ويكفر عنهم السيئات وما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه من خطاياه استمع إلى هذا الخبر العجيب روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح أنه وقف يوما ما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فمرت عجوز أمة سوداء فالتفت عبد الله بن عباس إلى عطاء ثم قال له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 كان فيها جن يسرعها حتى تسرع بين الناس ويصيبها, ويصيبها شيء مثل الجنون قال كانت تسرع جاءت إليه صلى الله عليه وسلم تلتمس عن طريقه الشفاء جاءت إليه تلتمس منه أن يغير مجرى حياتها فقد تعذبت فيها أشد العذاب لا أحد يتزوجها ولا يجلس معها الناس يخافون منها الأطفال يضحكون منها تسرع بين الناس في أسواقهم في بيوتهم في مجالسهم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 في حالها ومرضها ورددت كلامه صلى الله عليه وسلم في عقلها فإذا هو يخيرها بين المتعة في دنيا ثانية يمرض ساكنها ويجوع طاعمها ويبأس مسرورها وبين دار ليس فيها ما يشينها ولا يزول عزها وتمكينها دار قد أشرقت حلاها وعزت علاها دار جل من بناها وطاب للأبرار سكناها وتبلغ النفوس فيها مناها فقالت الامة المريضة يا رسول الله بل أصبر أصبر يا رسول الله ثم صبرت حتى ماتت وليتعب جسدها ولتحزن نفسها ما دام أن الجنة هي جزاؤها الله أكبر زال نصبهم وارتفع تعبهم وحصل مقصودهم ورضي معبودهم ما أتم نعيمهم وأعز تكريمهم يتقون في الدنيا ليفوزوا يوم القيامة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا في الجنة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 على الأمراض والأسقام صبروا على الأدواء والأورام صبروا على الفقر واللأواء والضيق والبلاء صبروا على حفظ الفروج وغض الأبصار ومناجات ربهم في الأسحار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 أذهب عنا المرض أذهب عنا الفقر أذهب عنا الحزن إن ربنا نغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب بل استمع إلى هذا الامتحان الصعب الذي أثبت فيه المحبون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 طمعا في دخول الجنة وخوفا من شر يوم الحسرة والندامة فلما رأى الله تعالى منهم ذلك وقاهم جل جلاله شر ذلك اليوم ولقاهم في الجنة نظرة وسرورا قال الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها وحريرا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 غائق فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم ندى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمآن قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمى لنا أثقلت في الميزان وكذاك فقد أدخلتنا الجنات حين جرتنا من مدخل النيران فيقول عندي موعد قد آل أن أعذيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روادا مسلم ببيان والله لو لا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى اخبار وأسرار هم بشر مثلنا قد يزنبون ويغطئون فكل بني آدم خطار لكنهم يسارعون إلى التوبة والاستغفار ويغلبهم الخوف من العزيز الجبار أولئك الصالحون قد يزنبون لكنهم إذا لاحت لهم ذنوبهم تجافت عن المضاجع جنوبهم وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم صفوا أقدامهم في المحراب وأناقوا مطاياهم على الباب في طلب مغفرة الرحيم التواب فهم في محاربهم أسعد من أهل اللهو في لهوهم فلو أبصرت عينات موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكفة ليرحموا فلا تر إلا خاشعا متذللا وآخر يبكي ذنبه يترنم تراهم على المحراب تجري ذموعهم بكيا وهم فيها أسر وأيعم ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا نبغي سواك وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعمه فما منكم وبد ولا عنكم وغنى وما لنا من صبر فنسلو عنكم ومن شاء فليغضب سواكم فلا إذا, إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم فلله ذاك المشهد الأكرم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويذنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول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 فمر ببيت من بيوت الأنصار وكان باب البيت مفتوحا فلما مر به ثعلبة مر ثم التفت ينظر إلى داخل البيت فإذا بستر مرخى على حمام فنظر إلى هذا الستار فأتت الريح ثم حركت الستر فإذا وراء الستر امرأة تغتسل فكأنه نظر إليها نظرة أو نظرتين ثم قال أعوذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلوني في حاجاته وأنا أنظر إلى عورات المسلمين والله لينزلن الله في ولا وليذكرني الله تعالى مع المنافقين ثم خشي أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاف إن يرجع إلى منزله ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه فهاَّم على وجهه ما يدرونا أين ذهب انتظره النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال ينتظر وينتظر.. فلم يأتي ثعلبة قال يا عمر.. يا سلمان.. أين ثعلبة بن عبد الرحمن قالوا.. يا رسول الله لأنه عرض له حاجة تنتظره فما زال صلى الله عليه وسلم ينتظر اليوم وينتظر اليومين.. فلم يأتي ثعلبة فقال صلى الله عليه وسلم ياثبا عنه..يا سلمان ..ITHهبا وابحثا عنه في المدينة.. ذهبا وبحثا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 فاختبأ له عمر وسلمان ومن معهما من الصحابة اختبأوا له وراء صخرة فما زالوا يترقبونه فلما قاربت الشمس الغروب ثم غربت نزل فإذا هو كأنه فرخ منتوف كأنه فرخ منتوف بال من شدة البكاء نزل منكس الرأس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 أبعد رأسي عن فخذك فقال صلى الله عليه وسلم كلا فبكى ثعلبة قال يا رسول الله أنزل رأسي من على فخذك قال كلا فبكى ثعلبة واشتد بكاؤه فقال صلى الله عليه وسلم يا ثعلبة ما ترجو قال أرجو رحمة ربي قال ومم تخاف قال أخاف من عذاب الله قال وماذا تؤمل قال أؤمل مغفرة الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو الله أن يعطيك ما ترجو وأن يؤمنك مما تخاط ثم بكى ثعلبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويرجيه في ربه تعالى ثم تحامل ثعلبة على نفسه وقال يا رسول الله إني أشعر بدبيب كدبيب النمل يدب بين لحمي وعظمي فقال صلى الله عليه وسلم أَوَ تَجِدُ ذَٰلِكَ يَا ثَعْلَبَةَ قال نعم قال ذاك الموت قد نزل بك ذاك الموت قد نزل بك ثم تشهد ثعلبه ولقّنه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة فما زال يرددها بلسانه حتى انتفض جسده الضعيف ثم مات فلما مات غسله النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه وصلى عليه ثم مشى وراءه والصحابة يحملونه على نعشه يمضون به إلى قبره لدفره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وراءه فكان صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وراء النعش يمشي على أطراف قدميك كأنما هو في زحام فالتفت إليه عمر وقال يا رسول الله تمشي على أطراف قدميك والناس قد أوسعوا لك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 وحفظوا نساءهم وأحسنوا تربية أولادهم علموهم الصلاة وحفظوهم القرآن وأخلصوا في عبادة ربهم المشتاقون إلى الجنة الذين عزموا على الرجوع إليها اذ هي منازلهم الأولى قبل أن يكيد لهم إبليس مكائدة فإن تكن اشتقت إلى الجنة فهي قريبة فحي على جنات عدن حي على جنات عدن حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وحي على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق للقوم يعلمه وحي على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسأمه وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم فلله برج العيش بين وروضاتها والثغر في الود يبسم ولله واديها الذي هو موعد مزيد لوفد الحب لو كنت منهم بديالك الوادي يهيم صبابة محب يرى ان الصبابة مغنم ولله افراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم ولله ابصار ترى الله جهوة فلا الضيم ولا هي تسأم فيا ساهيا في غفلة الجهل والهوى صريع الامان عن قريب ستندم افق قد دن الوقت الذي ليس بعده سوى جنة او حر نار تضرم وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا اجبتم به رسلي لما اتوكم فمن يكن اجاب سواهم سوف يخزى ويندم من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم وتشهد أعضاء المسيء بما جنا كذاك على فيه المهيمن يختم فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالخرى وراء الظهر منك تسلم وتقرأ فيه كل ما قد عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم فهن المنايا أي واد نزلنه عليها القدوم او عليك ستقدم نسأل الله جل جلاله ان يجعلنا من المتقين الابرار وان يسكننا معهم في دار القرار اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارح على نبينا انتهت هذه المادة فجزى الله فضيله الشيخ محمد العريفي على ما قدم فيها وجزا وجعل...